ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة ورحمة الله ورحمة الله أتمنى أن أبتدأنا المرة في الصنة من بريد مجمال الثاني عند عمدقية حوالي الصعب وتكلمنا على تعييه السنة وعنددأ حسان خليه الكليه خليه وبعد كذا تكلمنا عن عن فوق لأن السنة والخبر وقسم الخبر ناحية التراث والأشياء والمشهور والأحد وبعدين إلى صاحينه وحسن ضعيف مشروط بال وبعد فزيت السنة تكلمنا عن بعض البنتين شاء الله نتكلم أي وقت ما شاء الله الصلاة اليوم لا يعلم začne v manželku Sunna na Koranu. Řeknu, Sunna je něco. Korán má tři typy. Sunna je určená, určená التي Korán. Sunna, která se zabývá Koránem, je něco, co je něco, co je něco, co je něco, co je něco, co je něco, يخصص القران لما يكون في ايه السنه لفظ يخصص ما عن في القران فهذا دال لما في القرآن اذا تعمل الاسرائي والحشر رقم بيت سنه ما اكده ما في القران من غير زياده صلى الله عليه وسلم اتخذ الله في النساء فانهم عوان عندكم الحديث هذا موافق لقوله تعالى عاش من بالمعروف، وكذلك الأحاديث الواردة في تحريم القتل وأكل المال للبراطر مؤكدة بما ورد في القرآن. هي سنة زائدة على ما في القرآن وهي السنة التي جاءت بأحكام زائدة على ما في القرآن مثل السنة الواردة في ميراث الجدة وميراث الأخوات مع بنات. يجعل الأخوات مع الحديث يعني يجعل الأخوات مع البنات أصله وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وأخواتها وهذه الناعذكراء نو الشفيع في الرسالة وأتبعه عليها أكثر العلم وقد أنكر الشاطبي وجود النوع الثالث وقال إنه راجع إلى النوع الأول. إحنا تعلمنا على عمل كده على النورادا وترونا اللي فيه سنة وبعد كذا وفي سنة مبينة وفي سنة مخصصة أو مقيدة في سنة مستقلة وفي سنة إيه مش سنة بقى خبر يعني يظهر عند المستهل اللي هو فيه تعارض هو القرآن أو تعارض هو ذي وحديث ثاني ف السنه دي اقوى مرات الايه يعني دي اللي هي زي القران ماشي فدي السنه المؤكدة يعني هي تأكيد القرآن. من ناحية الخبر ما شروط إيه؟ شديدة في اللي هي تكون ايه؟ فمجرد اللي هي تبقى صحيحة يعني لو حتى 51% مش هتفق ده المرسل كمان لدرجة الحديث الضعيف يعمل بيه في فضائل العمال مش بطئة ثلاثة منها اذا كان مش شديد الضعف ومنها ان احنا من ننسيبش من قلش درسان قل عشان نكون مش متأكدين والنقطة التالتة اللي هو تكون ايه تحت اصل عام دل على ماله كده علشان الحديث الضعيف داوت اللي هو مش جيله ضعف لا مش في المائة نبيش لا دا داحنا عندنا اللي هو من 40% 50 في, في 50% خمسين في النبي صلى الله عليه وسلم قاله والخمسين في المائة النبي صلى الله عليه قالش مؤكد لما في القرآن فيه فش خطورة اللي إحنا إيه اللي احنا نعمل بيه خاصة ان احنا مش مدأكدين ان نبيس سلام بل احنا نستطيع شروط جمدا في الايه في صحة الحديث فممكن يكون نبيس سلام قاله بس هو ايه عشان الشروط دي ما هتحققتش في خلاص احنا فلذلك زراهير العلمائي عملون بالحديث الضعيف بالشروط اللي احنا قلناها دي تاني حاجة بقى اللي هي ايه Sunnah je obvyzná. Sunnah obvyzná je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, لمجموعة القرآن، فقرآن داد أسطور جيب الحاجات المهمة والقواعد الأساسية وكذا وكذا وكذا، وجعل للسنة التفصيل في إيه في في كثير من الأشياء. فالقرآن جاء بأقيم الصلاة وقعد السنة صلى كما قلت منه صلى وبيمد باء كل الصلاة من أولها إلى آخره. ربنا قال وقت الزكاة وقت السنة في الصلاة تفاصيل الزكاة من أولها إلى الصوم برضه. Aby nám to vysal, můžeme se na to vysalovat, to se nám to vysalovat. Když se to vysaluje, se فهنا بيردوش الحديد بسأل مدنة عشان هو مضيّن مش ما فيش إيشكال مخفوش؟ ثالث حاجة بقى اللي هي لإيه؟ المخصصة أو المخيّلة موضوع تخصيص السنة والقرآن والتقييد السنة والقرآن إحنا طبعاً بالنسبال لنا و بالتعامل عادي ليه؟ لدى حصل كده بس في بداية الموضوع لما نجوم بقى الأصليين أو الأصليات يشوفوا بقى هل السنة نين فهتخصص براء لا كلام كبير ومقاشات وكذا حتى إذن الحنفية انقروا من السنة تخصص العام من القرآن السنة طبعا اللي هي ايه الخبر يعني الأحاد يخصص العام من القرآن وعندهم الخبر المتواتل والمشهور هم اللي بيخصصوا العام من القرآن وهي عندهم الأحد اللي هو إيه اللي هو هال، يعني إيه هو للعلم من, يعني من 50% يعني 65% خمسين لخمسة في المشهور ده ممكن أنت تعتبره من خمسة اللي فوق يعني، إذا تخمسة وستين في يعني، هم قالوا كذا لي دليلهم الأصل للقرآن واحد، فعجج حاده تروح مخصصة. المحكم ده معنى تخصصه يعني إيه؟ يعني هتكتب حكم جديد مخالف لي من جهة مع ده يعني إيه هو مخالف لي من جهة صغيرة اللي هي خصوصته لي فهمينه ولا لأ يعني مثلا هدي ربنا ينزل مثلا يحرن حاجة تيجي السنة تقول النوع اللي في الحاجة دي حلال صح كده في أيه فلا دليل إيه الحنفاء أما الجمهور طبعا رأين الجمهور إيه أرجع قالوا لا السنة تخصص في الأقوال ليه أول حاجة لأنها ورد ذلك كثيرا فإنكاره هينكر يمكن إيه يعني هينكر يمكن هينكر هل يمكن حق الكلام الصحابة هل يمكن يعني إيه من فاحش فالسنة أصلاً لما لقينا الموضوع كتير في السنة وللعرض طبيعتهم اللي ده موجود فما فوش إيه فمش لازم نحط عليه الإشكال ده طب إيه فهذا الخلاف يعني العلماء قالوا اللي أحياناً بترجح قول الإيه يعني الأصل خالد أموره صواب لكن أحياناً بترجح قول الإيه الحنفيه لما يكون التخصيص ده متكلس فاهمين قصدي او الحديث ده ايه, يعني أمر يعني إيه؟ لو الحديث ده ما تصح بالعافيه اللي هو يعني اللي هو لو ما غيره لانه بالعافيه كده صححناه احنا اصلا شاكين هو ضعيف ولا صح تمام فهنا اللي هيبقى خلاف قوي شور. فلما يبقى تكلف في تكلف الجمع أو التفصيل أو يكون الحديث مصحح العفية أو في على بعض عفوف يعني ما صحوا في الحالة دي هيبقى هنا الخلاف المعتذر في المسألة ولكن طول ما الحديث صحيح وثابت من نسبه قوية من نسبه يعني الطبيعية يبقى بالتالي اللي ما مشاكل خالص السنة في تخصص الإيه أو الإيه. القرآن او تخيض القرآن القرآن هذا طبيعي كثير تبقى معنا فضل هو بس دليل حاجبية الذي أعلم رؤيته <تصفيق> للقرآن؟ ما اعتبروا أن هذا نسخ نسخ جزء ساكمنا نسخ جزء من القرآن يعني القرآن قال حاجة محكمة هو رحشيل الحاجة دي فهو قال لك أنا ما بتكلمش على الأحاديث اللي هي بنسبة خمس في المائة صحيح بتكلم عن التحت جدا أنا خمسين أخمس ستين في المائة هم مقسمين المتواتر مشهور واحد فالمشهور ده اعتبره أنت كده كأحاجة بنسبة لنا يعني هو خمس ستين في المائة المائة في المائة فهو بتكلم الأحاديث اللي هي ايه تفهم مصدي فأفتعال معنا بينا أنا مش متأكد يا مصنع أبقال كده المانجو ده باحتمال 65% ده بتاع تصريح الصلاح اللي عندهم غير الصلاح الجمهوري ماشي فالمشهور عن معاملة اللي هو ده زي المتواتر بالنسبة لهم يعني أو مش متواتر أو بس ده ايه ده يخصص ويعني كل حاجه ومن وقلنا راي الجمهور هو الايه أقوى بس ساعات الحياة بالنسبة اي لما تتعرض الأدلة معارضها جميعا أو التخصيص يبقى متكلف شوية الجمعي يعني متكلف أو الحديث صح بالعافية أو بعض العلماء باعفوها لما صح هذا دي انت إيه يعني ماذا يعني؟ طيب رابع حاجة لما تكون السنة إيه؟ مستقلة مسألة هل السنة ممكن تأتي بمستقلة أو لا هذه فيها خلاف العلماء بعض العلماء أذكر السنة مستقلة زي ما نشترطه المفشار ما مستقلة والقرآن تبيان لكل شيء وهو محكم وفي كل حاجة بس الحاجات اللي السنة لات فيها مستقلة ببيان للقرآن أو تخصيص للقرآن بس ما يدريكم إلا العلماء وإيه المتخصصون اللي هم عن إيه وهو بيان خفي أو تخصيص خفي فالسنة جاءت لبيان هذا الشيء الخفي أو تقسيس ال الخفي مستقلة يعني يعني يعني اتنا يعني ايه اه الفرض بحبها في الوزن فهما فهم قالوا لا ان هي كل الحاجات اللي جت في السنة القرآن يعني يدل عليها بس يدل عليها عن طريق القواعد عن طريق المقصود الشرعياء عن طريق يعني لو واحد فاهم أصول كويس وضابط طريقة التشريع هيدركها كلها طعم مش الواحد اللي هيدريتها يعني, ال.. يعني العلماء يصدقون يدركوها ك... كجملة العلماء ولكن السنة جاء ببيان هذا الشيء الخفي <تصفيق> <تصفيق> ان ما يقدرش يدركه اي احد ده ايه نرأي ومنهم العلماء الشافعي يعني مش شافين هنا سنة زائدة عن القرآن قال ل إ أصد أصد بها سنة زائدة زائدة خاصة يعني وفي رأي تاني بيقول إن لأ ممكن السنة تأتي زائدة علما في القرآن استدلوا باللي ده وزيد مثل الحديث اللي ذكر هنا مثل تحريم الجمع بين المرأة عامتها وبين المرأة وعمتها حديث إنما أحرموا عليكم الحمر حمر وكذا وكمل على كده ودي الراي الثاني قال, قال لا الا الكلام ده ممكن يستنبط من القران بس إيه؟ هو خفيف لان ده ماشي خلاف في الموضوع ده خلاف ايه لفظي بس من ناحيه العمل والمنضبطين سواء ده او ده ده منضبط ده ده المستقل هو اللي هو في الاخر عنده اللي عنده التعارض هيقدم ده يقدم قرآن واللي غير مستقل يعني كله جه في القرآن هو بيقول ان كل في القرآن ولكن السنة جاءت ببيان خفي بين الأشياء الخفية، الأشياء الخفية ممكن أنا ما أقدر أقولها واحد يقول أنا هكتفي بالقرآن، فأهل السنة من ناحية من ضباط ما حد شيء بعيد، ولا في الاتجاه ده ولا في الاتجاه. أما أهل البلاد هم اللي قرأوا القرآن مسح، النزاع بالسنة ده طبعاً ذكر مجه مبتدى يعني إحنا نضرب من العصف كل حاجة من القرآن ده كلام مبتدى. والرأي الثاني اللي بعض الأخوة يعني بيقولوا بيه والمشوية اللي هو ناحية تانية بقى اللي هو بيتعامل مع السنة والقرآن لكن نون حاجة واحدة. ده ردوا العلماء ما مش بيأوي يعني التعارض الطعارة بيقدم بالقرآن وإحنا شفنا أمثلة لثناء الصحابة مرة ثلاثة في الموضوع. بس عند الإيه عند الطعارة عند ظاهر الطعارة طبعاً فيش طعارة حية. طبعاً مش هي القرآن على السنة لا هو هي القرآن على الخبر اللي الأحاد إن مش متأكدين يعني نوعين نوع مش صحتهم مش مش بيرجع عليه ما من كل وجه خمس إيه خمس نوع اللي اللي هي المعارضة فالسنة الخبر بقى مش المعارضة من القران ده نوعين نوع يمكن الجمع ما بينه القرآن القران ماشي فدوت برضه جماهير العلماء على انه ايه نوع دي ولكن الخلاف هيبقى قوي لو الايه لو الجمع ده بتكلف لو الجمع ده بتكلف بعض العلماء، علماء طبعاً بيقولوا علماء أزنة السنة رحش، هذا نبيذ. بعض العلماء السنة إذا كان الجامع يتكلم بيشترط شروط في الحديث ده زيادة شوي. اللي هو ما يبقىش يعني حسن نقله عنده ما ينفعش. يعني الواحد وخمسين في المية أو تناوب ده لا ده لازم يكون احنا تطمنين اللي هو صحيح يعني تطمنين الجواب سادس حاجة بقى اللي هي ايه من كل وجه النوع الثاني المعارضه اللي هو مش في الحالة دي برده كلهم مجمعين على هنا اللي هو يتقدم الايه القران عشان ما نشحل لو مش عارفين مع ف ولكن اذا عنده هو هو مش عارف يجمع عنده في الحاله ديت احنا متاكدين ان القران ثبت التواتر أما خبر الايه عندنا ضمن لو يعني إيه بالنسبة هنقدم عنده من كل إيه كل وجه فديت أقسام الإيه؟ السنة بالنسبة للسنة مؤكد أو السنة مبينة أو السنة يعني البقاء المؤكد أو الخبر المبين أو الخبر المخصص أو المقيد أو الخبر المستقل هنا الإيه؟ أو يعني السنة المأكدة صام مبينة الاشتراض بتاع الصحة فيها ما بقى زي ما اشتراط الخبر المؤكد السنة اللي الاشتراض بتاعه اشتراط إيه مش كبير لدرجة اللي ما بيقبله بعض الأحداث الطريفة فضائل إيه أعمال مشروط أما المبينة بيقبل لازم أفو اللي لازم الحسن غيره يعني من فعش أقل من الحسن غيره أجد من فعش بضعيف هيئة المخصصة المقيدة المستقلة بعدهم بيقبل من الحسن غيره وبعضهم بشد شوي عند بقى المعارضة بس يمكن الجمع من غير تكلف إيه بس هي مخصصة ومقيمة ومستقلة اللي هي اللي الجمع بتكلف بعض في بعضها بيشدد شوية صحة الحديث وإيه والمعارضة من كل وجه ما بيقبل وجه طيب الكلام دوت بعض العلماء اصلا يعني علماء الكبار اللي هم العلماء بيقدروه صحة الحديث يعني. أو ما صحة الحديث عشان يصح؟ لبرضه من صحة السند وصحة الإيه؟ المدن المدن أو اللي إيه المد؟ فصحة المد زي ما قلنا بكذا لها نوعين أول نوع اللي ده مش كلام النبي دي مش طريقة كلام النبي مش طريقة كلام النبي النوع الثاني اللي هو معارض لإيه النصوص القرآن ومعرض للأسس القرآن ومعرض لقواعد القرآن فهذا الحديث بيبقى معلل شو المعنى؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه يعني كتير من العلماء المصطلح اصلا في التصحيح يعني هو هو اصلا الحديث عشان الحته اللي يعني ماشي كان معارض يعني ايه معارضه طيب بس كان زمان يعني علم العلل ده الحفاظ هم كانوا متقنين للايه مش الحديث مش للرجال بس للرجال والدين لا زين الرحمن زين الدين كله يعني ماشي. ماشي طيب هنيجي بقى للإيه آه النقطة الثانية اللي هي شروط الحنفية لقبول خبر الواحد اشترط أكثر علماء الحنفية لقبول خبر الأحد الذي لم يبلغ درجة الإيه الشهرة عندهم شروطا محمد انا استدينه نفس ماشي يا حبيبي اكيد ده اللي عاوز عامله في نفس الفرصه او شو لازم لازم احمي طبعا حاضر حلو روح مشي الشروط الحنفية لقبول خبر الواحد؟ اشترط أكثر علماء الحنفية لقبول خبر الاحادي الذي لم يبلغ درجة الشمرة عندهم اللي هو المشهور يعني شروطا خالفهم فيها جمهور العلماء وفيما يلي نذكر هذه الشروط دريب اشترطها ورأي جمهور العلماء أول حاجة أن لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى ومرادهم بما تعم به البلوى ما يحتاج إليه أكثر الناس حاجة متأكفدة متكبرة إذا كان الحكم الذي تضمنه خبر واحد يحتاج أكثر الناس إلى بلانه بكثرة وقوعهم في سببه وتكرر حدوثه فلا بد أن ينقله, أن ينقله عدد من كبير يحصل بنقلهم العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبين حكمه لعموم الناس ولا يكتفي ببيانه لواحد أو اثنين ومثلوا هذا بخبر مصره رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضح وخبر جابر رضي الله عنه في الأمر بالوضوء من لحم الإبل قالوا ليس من المعقول أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان نقد الموضوع بمس الذكر لعموم الناس مع أن أكثرهم لا يلبس السراويل مما يجعل إفظاؤه بيده إلى ذكره كثير الحدوث ثم كيف تختص بسماع هذا الحديث رأة مع أن المقصود به في المقام الأول الرجال وفي الحديث الثاني قالوا إن عادة أكل لحوم إبل منتشره في عهد الصحابة فلو كان أكل لحم الإبل ناقضاً لمضوء تكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه وإبلاغه إلى عامة الناس ولو فعل لم يقتصر نقله على واحد أو اثنين من الصحابة وجمهور العلماء يقولون إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به سواء كان مما تعم به البلو أم لا ونقل الحديث ونقل الحديث من واحد أو اثنين، ونقل الحديث من واحد أو اثنين، لا يدل على أن البقية لم يسمعوه ولم يعلم به، لأن الصحابة كان أكثرهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كفاه غيره رواية الحديث سلمة من العهدة. وبعض العلماء حمل هذين الحديثين وما جرى على الند بدون الوجوب، وهم مطالبون ببيان الصالح للأمر عن وجوب، ولا حجة لهم سوى ما ذكره الحنفين. طيب يبقى إيه الحنفية أول شرط ليهم لقبول خبر الواحد قلنا خبر الأحد عندهم اللي هو من خمسين إلى خمسة وستين في ماله اليوم مش إيه؟ مش مشفورة. قال الخبر في متعمد بال إيه البلو وقالوا متعمد بالو يعني يعني اللي يحتاج إليه أكثر الناس حاجة متأكدة متكرر فإذا كان الحكم لذا الضمانة خبر الواحد مم يحتاج أكثر الناس إلى بيانه لكثرة قواعدهم في سبب وتكرر خلوصه فلا بد أن ينقله عدد كبير يحصل بنقله من إيه؟ العلم للعلم دل فهما هنا بشددوا شوية طب إلّا خلا الحنفية تشدد شوية في قبول خبر الواحد هو أول سبب ليهم هو سبب تاريخي شوي اللي هم كانوا في العراق وكان يكثر الإيه الوضاعين والأهل البدع في الإيه في الـ في, الـ في العراق كسرة كبيرة بحس إن إيه إن المسألة مش يعني منضبطا ضلكهم فكان لابا حليفه وتلاميذه اللي بزات في العصر الأولين يعني كان مش بسهولة يعرفوا تحققوا من صحة الحديث ثبوث أضطر إلى اشتراط شروط قوية في الإيه في قبول هذا الحديث خاصة إذا حصل فيه تعارض ولمن تشوفوا الحاجات اللي تخرج على الكلام بتاحهم ده كله هتلاقيه في التعارضات عشان كده دايما قلنا اللي هما اشترطوا شروط قوية شوية في مسألة الإيه لما في تعارض فلو احنا شفنا المثال الأولاني اللي هو حديث بصرة ممسك ذكره في ليتوضأ هو معارض هذا الحديث عندهم لحديث إيه إنما هو بضعتهم منك فهنا التعارض من كل وجه ويعني إيه رواية بيقوله إنما هو بضعتهم منك طب هتتوضأ ليه؟ رواية تانية بتقول من ذكره في إيه في فالتعارض ده خلاهم إيه خلاهم يتشددوا في إيه لا لا فتلاقي بتاعتهم لا يكون الخبر في يتعمم برضه الايه المثال الثاني اللي هو الحديث بتاع الوضوء من اللحم من اللحم فورد عن الثلاثه الأربعة أبو بكر وعمر واسمان عليه اللي هم كانوا لا يتوضؤون من اللحم الابل اه ورود ده ما جاء عندهم ودير الخلافاء الأربع عليكم السلامة يا سلامة الخلافاء ما دينا من دعا دي وفي نفس الوقت برضه المفروض ده مما تعمل به الملوة فالمفروض الصحابة كلهم يعرفوا الكلام ده فما بالاقبل الخلافاء الأربع نفسهم ما يعرفوشه فدخل الحنفية هنا في تعارض فابتدى بيع يرجح ما بين ايه الايه التعارض ده ماشي؟ و العلماء يقولون إيه إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به سواء كان ممنة عمل بالبلوة أم لا و نقل الحديث من واحد أو اثنين لا يدل على أن البقية لم يسمعوه ولم لم يعلموا له لأن الصحابة كان أكثرهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كي إذا كفاهوا غيره رواية الحديث سليما من الرواية و ثبت عن كثير من الصحابة اللهم كانوا في ناس بتروي والباقيين كانوا مشغولين بالجهاد ومشغولين بكذا ومشغولين بكذا فكان أهم حاجة بالنسبة لهم اللي في الأشهر نصف وقت. ما كانواش مهتمين بق بقطرة الرواية زي بعدي زي اللي بعديهم. ماشي؟ فبعض العلماء حملوا هذين الحديثين وجزرهم على الند بدون علم. وده قول مش ضعيف قول خاطئ. جيت الدليل، وهم يطلبون ببيان الصرف الأمر على وجوب على حجة لاهم سواء ذكر الحنفي ذكر الحنفي، وهم ليهم حجة أول حاجة اللي إيه ما ذكر الحنفي ده نفسه حجة وممكن يجاب عنهم اللي إيه اللي خلينا نضاعف الحديث، ولو كان على وجوب آه يعني ينتقد تقد الموضوع بنفس الذكر أو بأكل لحم الأبل فيبقى صح لازم الإنسان يبينه. بالذات لو احنا نتعامل بالادب لازم الصحابه بعثن امر ده كان على سبيل الافضليه فده مش لازم ينتشر ما بين الصحابه دي مساله فضل ماشي وفي نفس الوقت هم طالبين بيان الصارف للأمر عن الزوج ااا الحاجات ممكن يقال يعني اللي هو ايه اللي الاصل في يعني طبيعة الشريعة اللي يعني مشتري إيه اللي إيه اللي اللي العلماء قالوا كلام الإخوة مشهورين شوي يقولوا إيه اللي مسألة ال كتير من الأوامر قالت اللي موجود وكثير من الأوامر قالت المستحيل فاختلف اختلاف كبير الأصل في الأمر وجوب المستحيل أصلاً وقالوا لا بد من قراءة طب إذا ما وجدش قراءة وده نادم هي بتحمل على وجوب لإيه لأن الاصل اللي الأمر من السيد العبد يكون عليه الوجود، فهما بيجعلوا الأشياء اللي فيها زي زي إيه أداب أو توجيهات الشبيه يعني في أرجل تيラー بيحملها أصلاً على الاستحباب أو على الإيه على الكره وكذا. ماشي؟ ودي ممكن تبقى حاجة قريبة من ده. لو مثلاً كرر في الطابة تلاقية رشيد. دائماً نبي صلّى كل العملاء مثلاً حديث مثلاً اللي إيه النهي بتاع اللي هو ينس يعني يلمس ذكره على إيه كره. ليه؟ هذا أدب ده من ناحية الآداب. حاجة كثيرة من النبي الأصل, الأصل في الأحاديث اللي فيها أدب. اللي هي الكراهية أو الاستحباب على حسب يعني الأمر للنا إلّا لو قلت خلينا نفضل اللي هي على الوجوب أو اللي أو التحريم فدي ممكن تقال تقال اللي هي اللي هي حاجة صريفة ولكن برضو قول الجمهور يعني دا, دا من الناحية لكم القول دا مش ضعيف ده ولكن القول ال إيه يعني أنا قد يرد عليهم يعني اللي وفي الغنم وقال إنشيت أما في الابل قال إيه ترضا فإنشيت ذي توبح بال إيه يعني لوب يعني إيه كان قال له أفضل ما تنش قالوا ترضا يعني مفهوم معنا ولكن ممكن يقولوا بالاستحباب يقولوا يعني مباح أما أنا توضأ يعني فيها ففيها كلام يعني، ولكن مش ضعيف أوي زي ما هو قال يعني زي ما الظاهر من كلامه. برضو الحديث بيتعامل مصر إذا كرّف للتوضأ يعني المختار فيه اللي هو رشمسان يعني الإسلام اللي هو اللي لو كانت في شهوة يتوضأ وفي علاقة بالشهوة ضوء كمقصد من مقصد يعني من ناحية الأصول بقى في تعلق هذا ويبعده جمع بين الحادثين المتجهين يعني بين الحليسين يعني متجه ورافق الضابط يعني يعني خليش حالي يعني الكلام بس أنا بقول لكم كلامنا ريا عشان الحنفية مش يعني بعض الناس ب يعني بعض اتجاهات السلفيين شوية بيخلوا الحنفية يعني خلاص الرب يجيبوا أهل بلعنة يعني هو ما أهل بلعنة خلاص يعني لا إحنا مش عازين كذا هما برضو ناس لا يعني ليهم دليل ودليل متجه من شباط بالضائع أفهم معا؟ وإن كنا نحلفين ولكن في الأخير الناس دي مترجش. ثاني حاجة عدم مخالفة الخبر الأصول والقواعد الثابتة في الشريعة. وقد يعبر عنه بعضهم بعدم مخالفة الأصول أو عدم مخالفة القياس. أقصد بالقياس هنا بالقياس اللي إحنا عارفينه أقصد بالقياس هنا القياس اللي هو الأصول يعني قاعدة أصول فلا بالقياس معناه الضيق بل ما تقرر من قاعد الشريعة ودلت عليه أصولها وفروعها ومثلوا المخالف القياس بحديث المصراه الوارد في الصحيحين عن أبي ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإب الإبل لا تصره باء زر تصره صوم شكلها لا يتصر الإبلاء والغنم فمن اكتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أنسكها وإن شاء ردها وصاع من تم فجه مخالفة هذا الخبر للأصول أن قواعد الشرع تقتضي بأن ضمان المكلفات يكون بالجثل أو بالقيمة وفي الحديث ضمان لبن المصرى بصاع من طب والصاع ليس مثلا للبن ولا مساويا لقيمته فمخالف لقواعد الشريعة حجة الجمهور أن الخبر إذا خالف غيره من العصود صار أصلاً بنفسه فيجمع بين بينهم وبين غيره بحمل كل من الأحاديث على معنى. طيب هو الحديث نقول إيه لا تسره إيه الإمل المغنم كان يعني في الجاهلية كان عشان يبيع إيه الناقة يعمل إيه يروح رابط كده قبل ما يجي بيح على طول يروح رابط رابط كذا يعني ايه الدرع بتاعها يروح لفه كده جامد ويربطه وبعدين قبل ما يبيعها يروح فد فلما يجي باحها الشخص يفتكر ايه اللي فيه لبن كتير فهو المعنى فالنبيس صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين اللي ده تدليس تدليس في البيع يعني يدلس على على المشتري فمن بتاعها يعني اللي ما نشتراها في اللغة يعني بمعنى اشتراها ماشي، فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها يعني إيه لو اشتراها قبل ما يحتلبها خلاص سيبكدحها لو عايز ماشي طيب لو بعد ما احتلبها يعني هو استفاد منها فالنبو السلام قال له إيه إن شاء أمسكها شاء ردها وصعن إيه من طب بدل استفاد منها فالحنفية قالوا اللي ده مخالف لقواعد السياح. ليه لقواعد السياح؟ قالوا اللي ضمان المتلفات يكون بالمثل أو بالقيمة. يعني المفروض يرد اللي مثل اللي هو خذو أو بقيمة اللي هو خذو. لكن صاعم من طمر دي طب إفرده هو استفاد منها مثلا إيه يعني بما يساوي كتير يعني أكثر من صاع من طن. في الحالة دي هاي هو يعني إما دش للتاني حار ويفرد هو استفاد بقلل بكثير من صاع من طن بقى في الآخر فهمي نصي فقلوا كده. وفي الحديث ضمان لبن المصارى بصاع من طن والصاع ليس مثلا للبن ولا مساويا له بقيمته فهو مخالف في قاعد الشيء. ملكية برضو أظن نفس الرأي يعني ملكية واللي رح نفيا فأيه فردوا الخبر قالوا الخبر ده يرد في متنه يعني ردوا الخبر في متنه من أجل إيه مخالفته للوصول الفادي في بسرعة عندهم بنظرة عين لكن الجمهور إيه حجة الجمهور قالوا لأ قالوا الخبر ده مخصص للوصول دي يعني في كل الحالات هيبقى الإيه ضمان المكلفات بالمثلة أو بالقيمة إلا في الحالة دي عشان في نص ما إحنا إيه طبعاً لما النبي صلى الله عليه وسلم يقينا قال كده الحنفية يقولوا كده برضا السؤال اللي خلى الحنفية قاله اللي ده فنظرهم يعني ده خبر أحيان أنا مش متأكدين من صحته بقولنا اللي عندهم بقى كمان في ظروفهم السياسية اللي ما فهم مش متأكدين يعني انت يمكن بعد البخاري بقى وعمل ودقق وبتع فانت ايه عندك ده في البخاري فبنثبت لا مش 65 في المية ده بنثبت 90 في المية ده ضعين يعني صلى الله عليه فانت دقائتي لا مش هينفع تخلفه لكن هم كحنفية لا هو أصلا بسبب أهل البدع عارف إيه هو يعني إيه مش متأكد ولو متأكد بنسبة ضئيلة بالنسبة له ما تجيبش خمسين إلى خمسين إلى خمسة في المئة فهو بالنسبة له هنا بيردح هون معنى؟ فكثير من العلماء قالوا إيه؟ لا طبعا يعني أكيد يكون العلماء أجمعوا الحديث صحيح أو يعني أو شيء يعني جماهير العلماء مش مش هم كل العلماء وفي نفس الوقت طبعًا في البخاري وفي نفس الوقت إيه بعضهم بقى تمسك بظهر الحديث بعضهم تمسك به بظهر الحديث وهذا الجمهور جمهور الجمهور يعني وبعض اللي إيه اللي واقدين بصحة الحديث من الجمهور قال اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصاع من تمر يمثل في الأغلب ما ساخذه الايه الشخص المنتفع بلبنها قبل ما يعرف اللي هي ايه اللي هي بقى تصباه طبعا لو انتفع بيها بعد ما عرف اللي هي مصرحه نروح هيرجعها ده هو الطبيعي اللي هو اول ما بيعرف بعد كده بيرجعها فقالوا سالوا كده قالوا ايه قالوا ده القيمة بتاعة الانتفاع باللبن ده قبل ما يعرفه ده الطبيعي يعني إيه العربي يعرف هو بيعرف الكلام ده بعد بعد مرتين ثلاثة وبعد كده بيلاقيها هزيلة فالمروتين الثلاثة دي النبي صلى الله عليه وسلم قدرها في زمنه بإيه؟ بصعب انتظر فقالوا يبقى احنا هنقدر بقى نفس الموضوع ده لو يتعمل بعد كده في أي زمن من الأزمنة القاضي اللي هيقضي هيحكم بهي هيقول إيه واحد أنا استعملت كذا لا هو الطبيعي لو عمل ما بيعمل وبعدين يكتشف هي مصراه بيدفع كم بأصل بياخد لبن بكم فيرد القيمة مفهوم معنا؟ فدرائي ودرائي برضو من جهة الدليل قوي مفهوم معنا؟ وفي الحالة دي ما فيش مخلفة خالص ما فيش مخالفة خالص للأصول ده هو كذا مع الأصول صرف يعني من القواعد وكان أولى الحنفية اللي هما يحملونه وفي بعضهم فعلا متأخرين لما يعني بعض يعني زي شف الإسلام وكذا كذا هم يعني قالوا صح يعني لا أولا نرد اللي إيه نرد الخبر وفي الحالة لية الخبر لا يخالف اللي لا يخالف الأصول وفي نفس الوقت إيه هو صحيح يعني ما في مخالف معنى لو في يعني مش مش مش مش لو بتاع خمسين في ده, ده. لأ مخاير يعني في صحيح يعني حتى لا واحد يعني في تسعين في المية بس أنا أعرف الموضوع هنا ظن غلب وغلب قوي يعني مش ماشي الكلام ولا في إشكال الجمهور قالوا صاعم من طفر ده يمثل حتى يعني حددها من أجل الأقصى خلاف يعني فحتى في اخر الزمان صاام من تمرة هيمسك قريب منه فالفرق البسيط ده مش هيفرق يعني ويبقى الحديث ده مخصص ويبقى, ويبقى, ويبقى, ويبقى الحديث ده بس اللي هو مخصص للايه للاصول ومش هيبقى كبير قوي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الصاام من تمره يفضل طول عمره في التمن القريب من اللجن فهل ما ده تحديث زي السفر زي القصر في السفر وانت ممكن تسافر ما فيش مشقه ولكن في الاخر هيجوز تقصر ففده في الاغلب هيفضل الصاام من تمر هو الايه هو القريب للجزء اللي هيدعم من اللبن ذا ويبقى في الحالة دي لو في بعض الأزمين أو في بعض الأمكنا في فرق ده يبقى زي مسألة الإرسال السفر أو السفر لأنه خلاص في الآخر أنت بتحط وصف في منضبط وساعات القاصد في صار منضبط بيتخلف في بعض الأحيان بس في الآخر أنت تمشي الوصف في صار منضبط عشان ما يحصلش خلاف بعد كذا إيه من الناس فهذا برضو إيه قول الخبر أصلًا لكن رد الخبر خلص بأيض ضعيف من جهته الناحية دي. سنوات حياة إحنا قدرنا نخرج لها مخرج مش مخالف للأصول والقواعد. لو افترضنا يعني ف... فلو إحنا بقى اللي هو الحديث هيرد من أجل مخالفته الأصول والقواعد اللي في الشريعة يعني لو افترضنا الشرط ده هو ممكن يكون كل العلماء مشترطينه بس إيه بس مخالف من كل وجه يعني يعني إيه ومخالف لل ايه للأصول والقواعد قطعية اللي هي ما ما يعني دين يعني الدين إيه قلبها قانحية قطعية ملهاش استثناءات ولكن اللي إحنا اللي مجرد بس تصور إذا ما خالف القواعد بسونا الخبر لا نور فده يبقى من سبيل التعارضات يعني هو عنده هو متعارض إيه يعني اللي خلاهم يردوا الخبر ده لو متزنون إذا للقواعد للإيه قواعد الدين فبالتالي عمل ثالث حاجة أن يكون الراوي فقيها وهذا الشرط ذكره بعضهم مطلقا وقال بعضهم إنما يشترط هذا إذا كان الحديث مخالفا للقياس يعني برضه عند التعارض ماشي؟ والصحيح قبول خبر العدل سواء كان فقيها أو غيره إذا لم يعارض بما هو أقوى منه فدي على ذلك أنا دل على خبر الخبر الواحد أن تشتري الثوقة في الوعود. وده الظاهر يعني للحد الحنفية يعني معظمهم على اللي ما بيعرفوش كذا إلا برضه في التعارض. وهو إحنا مش مختلفين اللي إحنا في الأخير لو في تعارض ففي الحالة دا نقدم إيه الأقوى منهم. ولكن الاشتراط اللي هو يكون فقيه هو يعني ايه؟ اشتراط يعني أولًا الصحابة يعني إي بعض رأي ما قالوا درأي شيء خلهم كلهم فقهاء، ماشين ولكن في فقهاء عن فقهاء يعني في فقهي لمرحلة الأولى من الفقه وفي واحد وصل مرحلة العيّد العالم ومن أدلت يعني القول دوت اللي أصلًا عامة يعني هم أصلاً عشر النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً الصحابي متعارفه معنا الصحابي في الأصول مش معناه أن إنتوا عارفينه اللي هو مصطلح في الأصول مش درأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلاص لا الصحابي في الأصول هو العشر النبي صلى الله تقدروا في مذهب شاء الله الصحابي في الأصول هو العشر إيه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه كذا فالشخص ده لو عشر النبي صلى الله عليه وسلم متلقى عنه لا هو فقيه لدرجة اللي هم اختلفوا هو قوله حجة ولا لا مش فقيه بقى ما الفقيه ده 100 قوله مش إيه؟ مش حجة مش دليل يعني لا ده الصحابة اختلفوا هو دليل ولا لا قوله دليل ولا لا مش مش, مش فقيه فبالتالي هما اللي هو اختلفوا فيه هو دليل ولا لأ ده أكيد فقيه بس تعريف الصحابة عند الأصوليين مش التعريف اللي هو ومجرد اللي هو يعني فجيشة واحد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومشي لا، تعريف الصحابي اللي هو عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقى منه رابع حاجة إلا يعمل الراوي من الصحابة بخلاف لواياته فإن عمل بخلاف ما رواه لم يقبل حديثه وما بخبر أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا مع أن أبا هريرة كان يغسل الإناء من وجود الكلب ثلاثة وعللوا هذا بأن الراوي عدل إذا خالف ما دل على نسخه إلا تركه مع عدم نسخه لكان ذلك قاضحا في عدالته والجمهور قالوا إن العبرة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يفعله الصحابي، فالصحابي ليس معصوماً من الخطأ والنسيان، فقد يكون ترك العمل به نسياناً أو تقصير. طبعاً إيه اللي يعمل راوي الصحابة بخلاف روايته؟ دي من المسائل برضو اللي اللي فيها خلاف قوي شوية في الموضوع، ولكن برضو هنقول الشرط ده ممكن يبقى قوي حتى في تعارض. أنت أن يكون في تعارض، وأنت عندك الروي نفسه عمل بخلاف مذهبه. في الحالة دي بقى خلاص هتقدم الرأي التاني ما أنت عندك تعارض أصل، فالحاجات دي كلها بتفيدنا في التعارض، ولكن إيه ولكن لمجرد كده اللي هو عمل لا ممكن يكون عمل مخالف بسبب نسيان زي ما قال وممكن يكون لعذر ما هو أصل العمل ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخوله ما بقدمه إذا عرض القبل الفعل بيحصل إيه؟ بيقدم القول ليبيقدم القول عشان الع الفعل دالي أما القول من هوش احتمال هو فالقول فيه قوة في الإيه في, في في الإيه في يعني في الإه؟ في, أيه؟ في الإفهام أو في المعنى أما الفعل لياحتمالات ممكن واحد معصوب ممكن بأكذا ممكن بأكذا زي ما مالك في في موطئه ذكر إله إيه مين على الشمال لكن في فعله لما اعزب قعد فترة كبيره جدا لغايه ما مات بيصلي كده حاطط ايده وايه فالفعل ممكن يبقى في اعضاء ما توصلش ليك فانت في الاخر ففي احتمالات في الفعل أما القول في احتمال مفهوم معانا هو اقل كده في هو ده قصده دي وانت بقى افهم قوله ده ده فالاحتمال في القول الفهم مفهوم معانا مش في الايه مش في لكن انت لو فهمته صح خلاص ما عندوش احتمال عنه مش امل الاحتمال فايه ولكن الكلام ده يبقى قوي في ايه في التعارض. يبقى قوي او في توجيه معنى القول او يعني يبقى معنى كده اللي هو من الايه من حمله الكراهه مثلا النهي ليه عشان كون ان يعملوا يبقى الايه والكراهه تصف الحاجه ممكن يكون احتاج ففعل فهنا هيبقى ايه فهيبقى هيبقى فعل الصحابي مؤثر معنا في التوجيه في توجيه معنى الحديث مثلا لو لدي احتمالات في ده أو عند التعارض لكن مجرد نرده بس كده مجرد تعارض ولا يعني ما نوش احتمال غير القول ده ما نوش احتمال تاني في التوجيه يبقى في الحالة دي ايه لا راجح. مفهوم معنى؟ طيب هنيجي بقى ايه اما الحديث وما سدلو بيه وظاهر رواية الثلاثة دي ضعيفة الله اعلم يعني الظاهر حاضر كده مفهوم معانا ولا ماشي طيب وبرده زي ما انتم شايفين هم ما ايه ما المثال اللي مثلوه برضو عشان في تعارض ان هو عندهم حديدين حديد بيقول سبعة وحديد بيقول ايه الفعل يعني بقول ثلاثة مفهوم معانا فذا ايه اعمل لهم اشكال طيب دها بالنسبة للإيه للإيه لأصول الحنفية. بالنسبة لأصول المالكية اشترطوا برضو شروط منها أن يخالف خبر الأحد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة وبرضو استدلوا بالإيه بالموضوع ده على خبر الإيه المسرّع اللي إحنا بنلاه وشرحناه بالإيه بالتفصيل. ماشي؟ حديث المسرّع. نفس اللي هو لا يخالف خبر الأحد الأصول الثابتة والقواعد المراية في الشريعة. ماشي؟ طيب. نحن فاهمين. الحاجة الثانية اللي هم برضو استراتيجية لقبول خبر الأحد عدم مخالفته لعمل إيه أهل المدينة. تعرفين طبعاً اللي إيه؟, إيه اللي عندهم عمل أهل المدينة إيه؟ بريم حجة. ماشي؟ طيب إذا لين الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة هو عنده عمل اهل المدينة بمثابة السنة المتفق عليها فعمل أهل المدينة عنده يعني إجماع علماء اهل المدينة ماشي فما علماء المدينة الناس كلها في المدينة وس الإمام مالك كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم مش بعيد يعني وتابع أصلي يعني عشرة تبعين أصلي فا فهو بينو من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع يعني كثير من علماء الصحابة ضلوا في المدينة وكانت المدينة على فترة كبيرة هي منارة منارة العلم مفهوم معنا فيقول إنما كل اللي في المدينة ورأي في ذلك كل اللي في المدينة بيعملوا عكس عكسها و فيش وراءات في المدينة سمع الحديث وكلهم بيعملوا على عكسه وبيقولوا بعكسه فلاقي مش بيخلوا عكسه أو بيلون في العمل يعني في العمل بالذات بيعملوا عكسه عشان عنده العمل بالنسباله إيه عمل أهل المدينة إيه سنة قوية ليه علشان مثلاً الصلاة مثلاً تخيلوا كده كل أهل المدينة بيصلوا صلواة عيانة وجي خبر بقص ملك ما تنفعش فممكن الخبر ده فهم ففي الصلاة الكلام منضبط ماشي ولكن ممكن الكلام ما يبقاش منضبط في, إيه؟ في بعض الحلال أو اللي هو فبيقول إيه والحزن في ذلك أن عمل أهل المدينة ثابت السنة المتواترة لأنهم ورثوا العمل عن أسلافهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكأن عملهم بمنزلة الرواية والسنة المتواترة والمتواتر يتقدم على خبر إيه الأحد؟ عمل كل أهل المدينة ده أكيد نسلمه متابعة وبالتالي يقدم على خبر أحدثه عن دليل أقوى من دليل إيه؟ خبر الله وفي طبعا نقاش كان كبير مشهور ما بين الليث والليث والامام مالك في مسألة عمل أهل المدينة الإمام مالك يرى لعنه مدينة دليل والامام الليث يرى اللي ليس بدليل ويظهر من النقاش قوة حجة الإمام الليث الإمام الليث ماشي. فعلى هذا الأساس لم يأخذ إمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يفترق فقد قال مالك عن الحديث ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمور به وهنا في المثال يعني لن أخطأ الإمام مالك في المثال يعني ممكن يبقى تلامه صح مثلاً في حاجة زي إيه؟ زي الصلاة مثلاً مفهوم معنا؟ زي إي اللي هي الحجج مثلاً يعني مثلاً ولكن في المثل بالخيار هو ال العمل أهل المدينة على إني اللي, اللي هو مش لحتى يفترق لا هو بتفق خلاص فهمينا فمن حديث ولا مش منه طبعاً من الخير حتى يفترق يعني إي يعني أنا دلوقتي اتفقنا ولسه المجلس ما خلصي ممكن أغير كلامي ناشي. فهو لقى اللي أهل المدينة كلهم متعارفين على وعلى مأهل المدينة وكل اللي هو بيتتف وخلاص طرمت اتفوا وخلاص مش لسه ممكن أي في المجلس ولكن برضو الحديث دوت في درجة من الصحة قوية مش ضعيفة وفي البخاري، شايف في المخرم السقراط على في البخاري وفي نفس الوقت ليس معارض للأدلة قوي ويحمل يعني عمل أهل المدينة في الحالة ديت ممكن معجزة مين مين هذه هم بتحاولين أنا كذا ملخص دعوة باللوين ينفع فاض منفعش هم ما نصوش لهم منفعش أو ما لهم منفعش عملهم اللي هم إيه ميتتفقوا معنى؟ فهنا عمل أهل المدينة حتى نفسه مش خاوي مش يعني ممكن لو إحنا قلنا إنه دليل صح ممكن دليل بس متردق ما بين حاجات عمل دي فيها أوز يعني يستحيل عقلا اللي كل أهل المدينة تعمل الموضوع دوت وفي الأخر إيه؟ يجي إيه السنة حاجة تانية ما تجيش وما الناس دي كانت بتعب يعني ده, ده انت تتكلم في عاصل تابعين وإيه واصحابه زي الصلاة مثلا او دي حاجة ممكن يبقى يعني حاجة ايه كيفية الصلاة الله عليه وسلم او دي حاجة بعتبر جدا ولكن في دي لح برضو ايه مثلا حديث ليس في الغنم إيه استائمة زكاة مفهومه ايه مفهوم يبقى أصلي في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ما الذي في فهو مفهوم المالك ما عملش بمفهوم هذا الحديث دليله ما؟ إن أهل المدينة يأخذوا الزكاة سواء في السائمة أو في المعمل ماشي؟ فبعض العمائل هو طبعا هنا يقديره قويش بالي عشان دلالة المفهوم نفسها فيها خلاف العام دي هو لقى وفي قويفة في العمل دي. فهنا الكلام هيبقى أقوى شوية من الحديث المتبعين. الحديث المتبعين هو قول مالك ضار يعني, يعني العلماء ضعفوه. ضعفوا القول يعني أنه لا هو أخطأ في هذا القول. أما في حديث الغنم ممكن يبقى اللي كلام قريش شوي. بس رد عليه يبقا له قالوا لا الممكن يكون أهل المدينة بيفعلوا ذلك إيه. توران أو يعني أصل الأصل في الذكاء أفضل اللي أنت زي ما سألت الحلي مثلاً فكتير مثلاً يي ذكي على حلي المرأة مع إنه ممكن يكون ده ماب الاستحباب مش الوجود وفوش لا في المسألة ضعف فهمت فا فممكن عمل إحنا مدينة لو قلنا بتأخذ به يعني, يعني هيبقى في الحاجات اللي لا يحتمل اللي هما يعملوا يقصونا بالخلافة تفهمي نفسي وزي ما قلت طبها هتلاقيش كثيرة لا أما في الحاجات اللي تحتمل إني بفي عمل أهل المدينة والسنة ما نفع لا بفي الحاجات دي الخبر الأحادي يقدم على عين على عمل أهل المدينة. نسول معناه لا. طبعاً بقرأ لما مجعلوش إيه عمل أهل المدينة دليل وقالوا إن الصحابة بعد متحلقين صامن الرسول الأعلى انتقلوا إلى البلاد وكل منهم أفتى الناس بكتابه وكذا, وكذا وكذا وكذا ف. عمل هذه المدينة ده مش إجماع ده عشان في الآخر الأمصار أخذوا من, من الصحابة ف وكل صحابي لي فوق ثلاثة ثلاثة ده قوي ولكن قد يستثنى يعني قد يقوى كلام الإمام الملك في حالات اللي هي زي ما بقول لكم العمل اللي هو لا يحتمل فلوش احتمال اللي يكون هذه المدينة بيعملوا حاجة يكون السنة والخلافة زي مثلا وليكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب بالنسبة للجمهور ان هم يعني ايه خلاف المالكيه هم زي ما قلنا ان ايه في الاخر الكلام ده كله فين في التعارض كلامنا كله فين في التعارض وعند التعارض الشفعية بقى والحن والحنابلة قالوا لا إحنا منعوش نحط قاعدة ومن خلال القاعدة دي نبني عليها إن إحنا نضع خبر الأحد بسببها لا هو الأصل في خبر الأحد إن إحنا نقبل بأي درجة من درجات إلا لو حصل إيه تعاطف وعند التعاطف نقدم الإيه الأقوى ما اعتبرنا لخبر الأحاد هو أصح صحيح بنسبة 60% ولا بنسبة 70% ولا بنسبة 80% ولا بنسبة 90% هنعتبر دي فأحياناً لو تعرض خبر الأحاد من كل وجه يعني لو تعرض مع القرآن هنقدم القرآن طب لو تعرض خبر الأحاد من كل وجه مع القياس فعند معظم العلماء مش مطلقًا يقدم خبر الأهل لا لو التعارض ده خبر أحد حسن غيره وصاد قياس جلي فسيجلي ده من مسابت الإيه من مسابت القطعي ماشي فعادة يقدم القياس الإيه الجلي أما لو لو القياس مساوي بس الحالة ديت لا خبر الأحد هنا يقدم إلا لو يعني حسن نبي ووزن العافية جدعو يعني لو شفتنا فهي صعيد أما بقى لو قياس نفسه مش مساوي ده أقل من مساوي كمان لا يبقى في الحالة دي يقدم خبر الأحد قطعا فأنت في الآخر ميزان بتشوف دي بنسبة ايه ودي بنسبة ايه وبتع توزن كده لغاية ما في الآخر هتقدم ايه للأرجح دي في المسائل اللي خلاف فيها تعارض مقرر طبعا الحاجات اللي فيها تعارض من كل وجه دي دي قليلة مش كثيرة بالنسبة للنصوص الشرعية، ولكن أصول الفiqh حتى القليلة بيتكلم فيه، نشوف. وطبعا ما فيش تعرض يعني في النصوص بس هي عن في ظن المستحب، في ظن اللي هي. طيب. في إشكال حاجة ولا الدنيا واضحة ولا في إشكال؟ ماشي. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدت. السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التخريرية. إحنا طبعاً كنا قلنا للإِن للسنة القولية لو كانت أمر يعني تفيد يأمر استحباب، يأمر وجود، وإِن وعند عدم القرينة يقال جب أقوى لو كانت سنة قولية يظهر فيها الإرشاد يظهر فيها الإرشاد هي في الحالة دي هي إيه هي دي لقرينتها يعني الاستحذاء ماشي يعني اللي قال اللي هي ده, ده يعني يفضل أحسكم كذا خلاص ماشي طب السنة الفعلية قلنا إن السنة الفعلية ثلاث حالات بيني فاكر أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم نداوم عليها تفاكرين ما الذي؟ ها؟ ها؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم نداوم عليها حكمها ايه؟ في خلاف كبير ما من الوجوب والايه؟ والاستحباب بس المؤكد يعني والراجح اللي لازم يقف فيه قرينة وإذا المكتهب ملقاش قرينة تحمل ولا للباء إذا في حالة دي يحملها على الاستحباب يعني ولكن استحباب مؤكد تأكيدا كبيرا قرب من الوجب نقولنا في مراتب يعني مرتبة عالية مش مش كذا ماشي والإيه والحال النبي صلى الله عليه وسلم إيه وورد فعلها مرة هذا فعلها مرة أختها لف نتفيد الإذن وإلا نتفيد الإيه المستحبات من راجح اللي قريمة لو مال الناس لو ورد في الحديث مرة كلمة مرة ذي ورد تيأني ممكن تروح ما أدري أما لو ورد اللي عمل كده عمل كذا دي ممكن تحمله <تصفيق> مش مرة تبختبر مرة فهي تحمل الاستحذاء ماشي طب لو ورد إن كان يفعلها أحياناً وترك أحياناً وهي على سبيل القربة ماشي بتحادي هي لأ الاستحذاء ماشي السنة تخرية تفيد الإذن السنة تخرية تفيد الإذن إللي على عليه على الاستحذاء طيب ذا الكلام ده إيه؟ في حالة إيه في حالة لو كانت هذه السنن أو الأفعال ديت على وجه القربة على وجه إيه طب إذا ما كانتش بها على وجه القربة هل نتكلم بأولهم فالقولية سيأتي الكلام عنها في دلالة الألفاظ وأما الفعلية فقد خصها بعض العلماء بتأريف مستقل من أفضل ما كتب في أفعال الرسول كتاب أبي شام المقدسي واسمه المحقق من علم الأصول فيما تعلق بأفعال الرسول وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع كل واحد منها دلالته ويمكن استصورها على النحو الثالث ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما